اه انا علي وحامل حما اتيت والعين تبكي دماء اراك في الطف يا شمعتي تذوب والجسم منك ارتما لكم تمنيت اني اراك معرسا باركتك السماء وليت سمع تطاه حينما بكتك أمك وقاسما بكتك أمك وقاسما عطشت يا جد يا من وكل جرح ينادي عليه عطشت يا جد يا منهلي وكل جرح ينادي عليه اليك صوتي غدا يعتليه وكل جرح ينادي يا علي يا علي يا <تصفيق> يا علي يا علي <تصفيق> <تصفيق> آه علي يا جد حال البلاء علي يا جد البلاء رأيت عمي بلا ناصر عليه ضاق امتداد الفضاء فصحت يا عم الخستني فتذك روحي وكل الدماء وها أنا غارث في تقبل الله من الولاء تقبل الله منه آه إليك لبيت يا آمله وكل جرح ينادي عليه إليك لبيت يا آمله وكل جرح ينادي عليه يا علي يا علي اليك صوتي اليك صوتي غدا يعتلي وكل جرح يناه ما شاء الله اليك صوتي غدا يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي, علي, علي, علي بني جئت إليك احتمي بني جئت عمري أنا ودمي أراك يبنى الإمام الحسين على تراب الأسع ترتمي وفي عيوني كحلم الخلود أعينها يرقدي وانعمي فهذه فاطم يا بني عليك تنديب وقاسمه فهذه فاطم يا بني عليك تنديب وقاسمه بني والحزن لن وكل جرح ينادي عليه البني والحزن لن وكل جرح يناح